خمسة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله وأنت كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله شكراً